بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام راء تلك آيات الكتاب لقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين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 ما تسبق من أمة أجلها وما يستخرون فقالوا يا أجهل الذين زل عليه الذكر إنك لمجنود لو ما تأتنا إِن كنتم من الصادقين مَا نُنزل المَلائِكَةَ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَا كَانُوا إِذَا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 لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورٌ